غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى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 When he saw a fire, he said to them to their families to their families to their families, they said to فَلَمَّا أَتَاهَا نُودٍ يَامُوسَ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوَارٌ وَأَنَا خَتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وَأَقِمِ الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجازى كل نفس بما تسعى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 قَالَ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُوا الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي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 If ye are unaware of your session, чит send and read with your son and will be taken with Entãoz tenhaód. قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى and he said that we are the Messenger of your Lord, so send us to Israel with us, and don't forgive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 وَأَنزَلَ مِنَ took out from heaven Miyazaki and we converted it from clay from nothing raw humans but drink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 So we will be able to make you with a trade such as it So make between us and between you a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 فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّصّفَا فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّصّفَا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِنْ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 قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فَلَوْ أَن قَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأَصْلَبْنَاكُمْ وَلَأَصْلَبْنَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا He threw avezben a provocation and split of weight He said, let not time be And not ما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليوفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى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 وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِبِ عِبَادِهِ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى Then theúaح booked once the Hallelujahs with기�ерх from his which God rod sent its kasih. Then Peter through the people taught ووَأَعْدَنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيمنَ وَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَةُ كُلُّ مِنْ طَيِّبَةٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَتَطْغَوْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضْبٌ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 "'any that you have عليكم غضب من ربكم "'and موعدي قالوا ما my موعدك بملكنا they said:" "'We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 فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ يُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ مل نصفنه في اليم من أسف إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما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 وَسَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا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 وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال بطام منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتين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 وقالوا لولا يأتينا بأيّة من ربّه أو لم تأتهم بينت ما في الصفح الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إلَيْنَا وَسُلَى فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلَ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَ قُلْ كُلُّمُ تَرَبَّصُ فَتَرَبَّصُ فستعلمون من أَصْحَابُ الصراط السوي ومن اهتدى